فَإِنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْدِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُنْسِكُ السَّمَاءِ جعلنا <سؤال> من سكنهم ناسكوه فلا يناسعنك في الأمر وادع إلى <سؤال> ربك إنك لعلى هدى يستقيم وإن جادلوك فقل <سؤال> الله <سؤال> أعلم بما تعلمون الله ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما Samen met degene die zich bezig houdt met degene بشرم من ذلكم قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا ومئس